بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي للملائكة رسلا أولي أدنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور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 والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم دع لكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من عمر ولا ينقص من عمره إِلَّا في كتاب ان ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أداد ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها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 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِثُمِيرٌ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُهُمْ أَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْفِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيلٌ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنها أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير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 إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 قل أرأيتم شركاءكم الذين تبعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركم في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعرض الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولإن زالت إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليماً رفوعاً وأقسموا بالله دهدا إيمانهم لإن داءهم نذير لا يكون أهدا من إحدى الأمم فَلَمَّا رَأَوْهُ نَذِيرًا مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ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 إنه كان علما قديرًا ولو لأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دبّ ولكن يؤخرهم إلى أدل مسمّ فَإِذا دَاءَ أَدَلُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا